بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر نصفوفة وزوجناهم بحور نعين وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ أُمَّةٍ بِمَا كَسَبَرَتْ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّيْسَ فِيهَا خَمْرٌ فِيهَا وَلَا يَاثِيم ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا اننا كنا قبل في اهلنا مشفقين فَمَ اللهَّهُ عَلَنَا وَقانَ عَذاابَ السَّمم إِا كُّا مِنْ قَضِلُ نَدِرهُوه إِهُ هو البَر الرَّحيين فَذكرِر فَمَا آتَ بِنِحْنَةِ رَبِّكَ بِكاهنِون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 أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ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 الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله